ما واخر فيه ولتبتقو من فضله ولعلكم تشكرون.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 لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنهازل ربكم قالوا أساطير الأولين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 ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم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 فإذا جاء أأجلهم لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعته ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تَالَ اللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّهَا قَبْلِكَ فَزَيَّنَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَزَيَّنَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وفيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم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 I'm <laughs>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 فَهُوَ مَتَاعًا إِلَى حين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 فلنحيي أنهم حياة طيبة ولنجزي أنهم أجراهم ولنجزي أنهم أجراهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم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 فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم مستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين.